عشرة. استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها. غا ري رو فا في فو كا كي كو لا لي لو ما مي mu na ni nu wa we woo ha he who ya ye you